لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ل ج ي م معشر يا ا ل ج ن و ا ل إ ن إن س س ا ت ط ع ت ت م أن ن ف ذ و ا م ن أ ق ط ا ر ا ل س م ا و والأرض فانفذوا تنفذون ا لا إلا ت ب س ل ط ا ن ف ب أ ي آ ل ا ه ش ر ك م الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات فإذا مضمون ا ج ت م ا ع ه 「私たちはこのように私たちの思いを知っているのは私たちの思い ذ 知っているのは私た ن の思いを知っているとこ ا です。 ي موسوعه النابلسي و للعلوم الاسلاميه م و س و ن ه ا ي ن ف ب أ ي آ ل ا ء ر ب ك م ا ت ك ذ ب ا ن و ل م ن خ ا ف م ق ا جنتان م ربه ب ف أ ي آلاء ファビー・アレッ ربكما تكذبان متكئين على فرش من استبرق وجل الجنتين دان فباي ر ش ط ئ ن من ن ا استبرق ا ت وجل ج ل ن د الاء فبأي ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قد لهم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 「不思 ب な人は不思議な ا, آ ن ف ب أ ي آ ل ا ربكما تكذبا ن فيهما عينان الطهتان ف ب أ ي آ ل ا ربكما تكذبا ن فيهما ف ا ك ه ة ونخلو ر م ا ن ف ب أ ي آ ل ا ربكما تكذبا ن فيهن بأي آ ش ر ب ك م ا تكذبان ح و ر مقصورات ف ي ا ل خ ي ا فبأي آ ر ر ب ك م ا ت ك ذ ب ا ن ل م ي ط م ه قبلهم ن إنس و ن اجتماعي موسوعه ت ك ر النابلسي ل ل ر ب ك م الاسلاميه اسماء ر ك ا الله ج الحسنى إ